فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَسَتَفْتِهُِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَكُونُونَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ولد الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَسْقَطَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَبِتُوبِ كِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 بَئِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ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 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَذْقِرْهُمْ فَسَوْفَ يُغْصَرُونَ اتَّبَعَ عِذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ مُسْتَاحِينَ وَأُنذِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وتلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَلَا تَحِيْنُ مُنَاصٍ وَعِجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ مُجَرَّدٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْصُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ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 بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَكُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ 117. مِنَ من الأحزاب 118. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 119. وتمود وقوم لوط وأصحاب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 وَنَقْبَلُ يَوْمَ الْحِسَابِ إِصْمَ الْعَلَا مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلِئِذِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَ 118. وطير محشورة كل له أواب 119. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل